عزوز عزو العمل عزوز قاصد بها عندي عزوز عزوز عزوز عزوز عزوز عزوز من يا, يا شجرة, شجرة الصبر. الصبر يا شجرة الصبر عزوز عزوز عندي عزوز يا عزوز عزوز عزوز عزوز بها عندي يا شيا يا شيا يا شيا يا شيا يا شيا يا شيا يا شيا يا سافر يا جواب الغالي وسلم على احبابك انا بالي دايما وياهم انا بالي دايما وياهم والقلب عذاب